بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يوم الدين الذي ترى ما في السموات وما في الارض صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عاد الرَّمْ مِنْ أَمَتٍ نَعَسَا أَمَتٍ نَعَسًا Ja ta الصراط المستمين صراط الذين أنهمت عدن غير المنطب عليك ولا الله رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لم يفضوا من حولك فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله إن الله يحب من ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يؤمنون لاتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم, جهنم ومئسا مصير هم درجات عند الله فَارْحَمْنَا رَبَّنَا وَأَكْرِمْنَا بِعِزَّتِكَ يَا رَحْمَنُ وَيَا كَاسِعَانَ انْهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَوَدًا مِّنْ آخَرِينَ نُعَادُ مِن آيَاتٍ وَأَنزَلْنَا بِهَا وَيُزَكِّي وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا فَقَدْ لَذَّ ذِكْرَانِ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم وليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما, ما قتلوا قل فدربوا عن عِنْدَ الصِّرَاطِ نَسْتَهْوِي صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الذين استجاهوا لله والرسول والرسول من بعد ما أصابه القر للذين, للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم زادهم إيمانا وطار لم ينسسهم سوء واتبعوا, واتبعوا I can be at فَسَمْعَ اللَّهُ طَوْلَ الَّذِينَ طَالُوا قُلْ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ عِلْمِهِ مَا أَنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فَصَارَ مَنْطَقًا كَأُمٍّ مِنَ الْبَنِينَاتِ وَالذُكُورِ وَالْكِتَابِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ لا يات الدنيا إلا متاع عمره لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين Can I go and stand up so you don't ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الحمد لله نعوذ بالله من طغوان الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اشتركوا <سؤال> في يا قوم اتقوا الله ان ترسلن بهدينا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد لله يا كلامه هو انت لَمْ يَكُنْ لَهُ سَمَجٌ وَتَكَرَّرَ مَاتُ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْهِيلُ لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْعَمَلِ كَمَاتُ سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرِ كَمَاتُ سُبْحَانَ وَانْظُرْ كَرَمَ سُبْحَانَ الله بسط يدك فأعطيني تخلك الهند بسط رزقنا وأظهرت أمننا وكبدت عدودنا Ha, <laughs>